بعد ايام ستنتهي تلك اللحظات الجميلة سترحل بحكاتنا معا الى عالم كبير غير ذلك العالم الصغير الذي احتوانا اثنى عشر عاما قضينا فيها اروع ايامنا واجملها ستبقى كراسينا التي كانت شاهدة على اروع ايامنا ستبقى وحيدا سنرحل عنها الى الابد لن نعود الى ذلك الموطن الصغير ستبقى جدران ذلك الصف حزينة لفراقنا تلك الجدران التي لطالما عبثنا بها فزيناها وجملناها واليوم نرحل لنتركها وحيدا كل زاوية في ذلك الصف كانت شاهدة على جميع أحداثنا فرحنا وحزننا ومغامراتنا في ساحة المدرسة افتقد الكثير طالبات ثالث ثانوي. سيزول ذلك الطبور وستنتهي أجمل لحظات زوايا المدرسة ستصرخ كثيرا ستفقد تلك الضحكات الصاغبة فلتجعل آخر أيامنا هي الأربع وقبلك ذلك كله سأفقد أروع صديقاتي سأفقد أروع صديقاتي إعداء من صديقاتكم شهد الفقير. بحقك حلمي وتعادى ونظر الوقت ما يرحم حلمت ما رضيت هدى إلينا حلامي تتباسم بحقك حلمي وتعادى I'm too I'm gonna take a look at the